اما بعد إ خ و ا ن ا الكرام أ خ و ا ت الكريمات ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى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 انك انت الجواز الكريم إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي نعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ا ل س ل س ل ة التي كنا فيها من دروس بناء ا ل أ س ر ة ا ل م س ل م ة و التي انقطعنا عنها ب م ن ا س ب ة ذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا نتحدث عن اسباب المشاكل التي تطرا بين الزوجين والتي قد تؤدي إ ل ى ذهاب ريحهما وشتاتهما والفرقه بينهما والعداوه والتنافر والتضابر أ والطلاق والاسره وحدث بناء المجتمع والمجتمع و ح د ة بناء ا ل أ م ة إ ذ ن حرصا على هذه ا ل أ س ر ه على ه ذ ه ا ل ل ب ن ة ستبقى متينه ق و ي ة ص ل ب ة ث ا ب ت ة في وجه كل العواصف والطيارات و ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة و ا ل م ع ن و ي ة التي تؤدي إ ل ى شتاتها وفرقتها و ا ل ع د ا و ة بين أ ف ر ا د ه ا ومن بين المشاكل أ و أ س ب ا ب المشاكل التي تطرا بين الزوجين هناك موضوع خطير وحساس جدا محليا وعربيا و إ س ل ا م ي ا وعالميا وهو موضوع تعدد ا ل ز و ج ي ن ما حقيقته وما معناه والمقصود به في ا ل ق ر آ ن وفي س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم وما الحكمه من شريعه وهل فيه إ ذ ا ء ل ل م ر أ ة أ م لا إ ذ ا ء فيه وهل من حق ا ل م ر أ ة أ ن لا يعدد عليها زوجها وهل من حق الزوج أ ن يعدد وافقت ا ل أ و ل ى أ و لم توافق ف إ ن عدد بدون إ ذ ن ه ا هل يكون ظالما لها ف إ ن وافقت على التعدد هل تكون م أ ج و ر ة في ذلك أ م لا وهل التعدد يضر المراه الاولى أ م ا ل ث ا ن ي ة أ م هم معا أ م يضر الرجل أ م هم جميعا ومتى يضطر الرجل إ ل ى التعدد وهل كل رجل يحق له أ ن يعدد وهل كل امراه يصلح أ ن يعدد عليها الرجل ربما المقام لا يستسع لذكر كل هذه ا ل إ ج ا ب ة عن كل هذه التساؤلات وقد نضطر إ ل ى أ ن نخصص له ح ص ة أ خ ر ى ف إ ن ت ي ص ر وتم هذا و لا ياتي من الكلام طويل عريض ف ي مشاكل و أ س ب ا ب ج د ي د ة ومستجدات خصوصا ً ما طرا على م د و ن ة الاسره ا ل ج د ي د ة من تغيير وسابين ل إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي ما طرا على ا ل م د و ن ة وما فيها وما حقيقه ا ل و ر د فيها أ و ل ا ً ما هو أ ص ل التعدد في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وما سبب نزول ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي ورد فيها التعبد يقول تعالى في س و ر ة النساء و آ ت و ا ا ل ي َ ت ا م َ اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا ً كبيرا و ان خفتم أ ن لا تقفطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أ ن لا تعدلوا فواحده او ما ملك تيمانكم ذلك ادنى أ ن لا تعوذ الله أ ك ب ر هذا هو أ ص ل التعدد في الارشاد وهذه هي ا ل آ ي ة ا ل م ب ا ر ك ة التي ورد فيها التعدد في القران الكريم ولاحظوا ا ل آ ي ة م ب د و ء ة باليتامى و آ ت و ا اليتامى أ م و ا ل ه م ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اذا ا ل إ ش ا ر ة هنا ا ل ع ن ا ي ة باليتامى و ا ل ح ض ر من تبديل أ م و ا ل اليتامى والحذر من أ ك ل أ م و ا ل ي ت ا م إ ن الذين ي أ ك ل و ن أ م و ا ل ي ت ا م ظلما إ ن م ا ي أ ك ل و ن في ب ط و ن ه م نارا وسيصلون سعيرا هنا ت ح ذ ي ر من ا ل ت ع د ي ر ولا تيمموا اولا أو تتبدلوا الخبيث بالطيب ت ت ب د ل و في أ م و ا ل ي ت ا م ولا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ه م إ ل ى أ م و اموالكم ل ك ه م م ع ا ل عمداً وتقصد ا ل أ ك ل والظلم والاعتداء وتجاوز ا ل أ ك ل المعروف و ت أ ك ل اموال ا ل ي ت ا م وتتحايل عليها إ ن ه كان حوبا كبيرا ظلما وجورا وحيفا وعولا كبيرا ل ل ي ت ا م و إ ن خفتم أ ل ا ت ق ص ط و ا في اليتامى ذكرت ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى لان هل ا ايتان ي المتعلقه بالتعدد لا علاقه باليتامى ومشروط التعدد هنا بالخوف أ الا ي ق ف ط الانسان في اليتامى وان خفتم أ الا ت ق ف ط و ا في اليتامى فانكحوا اي تزوجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه وربع فان خ ب ت م أ ل ا تعدلوا ت و ا ح د ة أ و ما ملك سيمنكم ا ذلك أ د ن ى الا سعوا اذا لاحظوا هنا الاذن بالتعدد و ا ل إ ب ا ح ة بالتعدد هنا م و ج و د ة بين خوفين لاثنين لاحظوا إ خ و ا ن ي التعليم ا ل ق ر آ ن ي كلما تحدثنا عن المشاكل التي ت ط ر أ في ا ل ا س ر ة وكل ما يسبب المشاكل بين أ ف ر ا د الاسره تجدون ا ل ق ر آ ن الكريم يعبر الله فيه بالخوف كما سبق ان عشرت في نشوز الزوج و الخوف ا للشقاق ز ر ا ا أو الشقاق بين الزوجين قال واللاتي تخافون نشوزهن وقال وان ا م ر أ ه خافت من بعلها نشوزا ثم قال و إ ن خفتم شقاق بينهما وهنا و إ ن خفتم الا ت ق ف ط و ا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء م ث ن ا و ث ل ا ث و ر ب ع ف إ ن خفتم ر ح ض ه الاذن و ا ل إ ب ا ح ة بين خوفين ف إ ن خفتم أن ل ا تعدلوا ف و ا ح د ة أ و ما ملكت إ م ا ن ا التعبير بالخوف ا ل و ق ا ي ة والاحتياط والحذر حرصا على و ح د ة الاسره وعلى جمع كلمتها و ر ص صفها و ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة بين قلوب أ ف ر ا د ه ا ي ي د بالخوف مجرد خوف يعني إ ذ ا ظننتم الخوف من أ لا ت ق ص ط و ا في اليتامى والمقصود باليتامى هنا ي ت ا م ى هو م يعني الفتيات اللواتي مات ا ب ا ؤ ه م وتركوا تحت أ ي د ي الولي أ و ا ل أ و ل ي ا ء أو الوصي ا لما و ص ي ل يموت الاب يوصيه على أ و ل ا د ه اليتامى والمقصود اليتامى انهم صغار لم يبلغوا سن الرجل وكان وكن تحت يدي الولي أ و الوصي وقد يكون اليتامى اموال وقد تكون ه ذ ه ا ل ي ت ي م ة غ ن ي ة وجميله بعض ا ل ا خ و ة لما يسمع يتيم يتبادر إ ل ى ذهنه ب أ ن ه فقير لا ل ي ي ت م منك أغنى و قد يكون اليتيم أ غ ن ى من الولي ومن الوصي عليه هو سفيه ومحجور وصغير وغني وقد تكون ا ل ف ت ا ة ي ت ي م ة و غ ن ي ة و ج م ي ل ة وقد يطمع فيها وليها قد يطمع في مالها وقد يطمع في الزواج بها أ ي ق و ل لك ودي خيرنا ما ن ه د ي و ا ل غيرنا س ي د ا مربها على ي د ي ولابسه عليها وجميله ما نهديه شيء ما نهديه شيء غير خ ل ا ك لمن شيء يخطب ل و ل د شيء يخطب ل و ل د ه وعجبته العروس و اختبار ا ر ص د الولد كيسين مسكين بالعفاق عجزت منه الولد في القضيه قال له ن ابحر قبلوا علي انا ج م ي ل ة و غ ن ي ة يعني تجاه ك م و ل ه ومربها على يده و م ع ه في الدار يضمها لعنده ا ل ث ا ل طماعا في مالها و ن ظ ر لجمالها ق ل ا ل ق ر ط ب رحمه الله و إ ن خفتم شرط وجوابه فانكحوا ان خفتم أ ل ا تقصدوا في اليتامى فانكحوا جواب الشرط هو فانكحوا أ ي إ ن خفتم الا تعديلوا في مهورهن وفي ا ل ن ف ق ة عليهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء أ ي غيرهن أ و غيرهن النسبه من نزول هذه ا ل آ ي ة هو أ ن العرب وفي د ا ي ه ا ل إ س ل ا م كان الرجل حينما تكون تحت يده ف ت ا ة يتيمه وغنيه و ج م ي ل ة ويرضى هاي نفسيه زوجه يتزوجها ويعطيها م ه ر أ ق ل من مهور مثيلاتها كي ي غ ب ن ه ا في المهر إلا النصمة ثلاث درام إلا أعطيها كي أعطيه كي أعطيها مهر الفين خمس عليدي غير أو وخمس حظ تمام زوجها ويعطي على الزوجه ويعطي على الزوجه و ي ع ن ي على الزوجه ا يريد حتى فرائج نبيا أنت تغلي الثامن ويعطي ق ل ب ل ل ى ا ر خ ن ز ل على الزوجه و الله ا ل ز وجل ا ل يقول ي لهم وهذه إلا مختاره ل ا و و هنا ر ممارسي عليه تبدأ الأدرا صوتها فقط لانه يقوم مقام أ ب ي ه ا بعد موته الله عز وجل يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي ا ل ص د و قال للمؤمنين و إ ن خفتم الا تقفطوا في اليتامى أ ي في المهر و ا ل ن ف ق ة فانكحوا غيرهن بعدلها ع ل ي ج ب ل الله رزقها يجب ل الله لمواليده لا م عنا م خ ل ا ما تحسم ن ن ه م ر و ل و تعطيه حقوق و تغد حقوقها و حتى هو ما عناش خلفيه يستغلها ويستغل مالها وجمالها لا دعها عنك و ن ظ ر غيرها إ ذ ا خشيت ظلمها والاعتداء عنها فانكح لخاس اذاع اليتيم اللي معه في ا ا ر وينكح ما طاب له من النساء أ خ ر ى ي ا ت مثنى وثلاثه ورباع هذا أ و ل قصد ا ل آ ي ة و س أ ب ي ن هل م ق ص و د أ ن ه إ ن لم يخاف يزوج أن يجوز له أ ن يتزوج أ ك ث ر من و ا ح د ة أ م لا انه قد يفهم من ظاهر ا ل م ر ب أ ن هد تعدد و ونكاح ما طاب من نساء مثنى وثلاثه ورباع مرهون بالخوف من عدم القسط في ا ل ي ت ا م يعني الذي لا يتام تحت يده وليس وصيا على يتيمات ع ن ى ن ه لا يجوز له ا ل ت ا م قد يفهم هذا من ظاهر الله س أ و ض ح ه إ ن شاء الله فعن ع م ر بن الزبير أ ق د م بين إ ي د ي ك م النصوص ثم ن س ر ح و ن أ س ي إ ل ى قول العلماء والفقهاء في الموضوع عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في قول الله تعالى و إ ن خفتم أن ل ا تقفطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ا ل آ ي ة قالت يا ابن أ خ ت ي تقصد ع ر بن الزبير هي ا ل ي ت ي م ة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أ ن يتزوجها بغير أ ن يقفط في صداقها فلا يعطيها ما يعطيها غيره ه غيره يأتيها ويأتيها غير غيره يأتيها إلا مليون سلاف دلم وإلا سلاف دلم الفين ل كان أغاد كان فنهو نعوم غير غير غير أغاد ثم ثم وأتيها أ ن ينفحوهن الا أ ن ي ق س ط و لهن لا يجوز له ان يتزوج اليتيم الذي سيديه الغني ة أ و ا ل ج م ي ل ة أ و ا ل غ ن ي ة أو ا ل ج م ي ل ة إ ل ا بشرط أ ن ي ق س ط لها ويبلغو بهن أ ع ل ى سنتهن حنس ح س ى إ ب ن س في ا ل ص د ا ق يكون صداقها كصداق مثيلاتها ف أ م ر و ا أ ن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن هذا قول ع ا ئ ش رضي الله عنها في صحيح ا ل آ ي ة ثم إ ن الناس استفسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه ا ل آ ي ة س و ل و ا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما المقصود بهذه ا ل آ ي ة لا معناه ما معناه إ ن خفتم أن ل ا ت ق ص ط و ا في اليتامى فانتحوا ما طاب لكم من ا ل نساء مثنى ل وثلاثه وربع ة علاقة عليه فسألوا الرجل صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذا بهذا تعالى فيستفتونك في النساء ي س ت ف و ن يعني ك ي س أ ل و ن ك الفتوى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إ ل ا ت ي لا ت و ت و ن ه ن ما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن هي أي تستخدم رفع المقصود ب الخوف من ا ل ق ص م اليتامى وعلى قصد ا ت ع د د ونكاح ما طاب من النساء قال قل الله يفتيكم فيهن أ ي يجيبكم عن سؤالكم وما يطلع عليكم في الكتاب في أ ح ك ا م النساء وبيد ا ل آ ي ة قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء يتامة أ ي التي لا أب ل ا ثم كان ب ا ر ك إذا ف ع ل ه ا ولكن ح ظ ة فالآية ولاية عندها ا على قبل ل في ن ا الله ح لحظة وذلك فاعتبر مباركا ل ن و ل د ه اللباك إذا ف ع ل لا يخللها تظلم ه ا بأي ي ولا عليها د ع ولا تحتقر ولا ي س ت ه ز أ بها ولا يرقص لها في ا ل ن ف ق ة ولا في المريء قبلها ر ح ظ و ا المكتر ماكذن خ ي ة مسيا لغير أ ب ي ه ا استدعى الامر نزول آ ي ت ي ن اثنتين في الموضوع على إ ن ه ماكينه الوالد الحقيقي الاصلي لكي ي ع ى تفعله بنت اللي هو الاب ولكي ي ع ى تفعله مكتر هو الابن ما دام كاينينين جهدوا يتم الله عز وجل ب ل ي ت م م ب ا ش ر حتى لا ي ع ت د ا ل أ و ل ي ا ء غير الاباء ب ء و ا ل أ ن ويظلم ا ل ي ت ا م ل أ ن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بيننا ق ا ل يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وهذه م ث ي ل ة ايات سوره ا ل م ج ا د ل ة قد سمع الله ق و ل التي تجادلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تحاورك الله قد سمع الله وقد لما تدخل على ا ل م ا ض ي تفيد التحقيق ما قالش قد يسمع الله يعني يسمعوا او لا يسمعوا قد سانع ي ا حقوق ح النساء في ا ل إ س ل ا م م ح ف و ظ ة في السماء فوق سبع سماوات وكل من ظلم في ا ل أ ر ض يقسم الله ظهره ا ر ن لا ي ك م ن يظلمهن النساء عنه إلا إلا إذن ولا لئيم تقل الله في كما الله مثيلة لما كما كريم في هذه قرأت علم الله عز وجل ما في نفوس ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل ع و ص ي ا ء على اليتيمات من قصد الظلم في نقص المهر أ و ا ل ص د ق ة ويريدون أ ن ينكحوهن قال و إ ن خفتم الا تقفطوا في اليتام مجرد الخوف من أ ك ر ي ش ب أ ن ه م ي ظ ل م و ن ولم ي ت أ ك د و ا من أ ن ه م لا يقسطون ومع ذلك قال الله تعالى فانك عما طاب لكم يا نسائي مثنى وثلاثه وربع و بعد اعلي يتموت تقوى الله في الاثام و غلا رغب يقسمك الدرب يا اليتيم الى قلت ا يا رب ي ظلمت ي قل لو عزتي و جلالي لانصرنك و لو بعده ليحضر ا ل إ خ و ة من ظلم اليتامى فقول الله عز وجل وترغبون أ ن تنكحوه النار يعني ر غ ب ة أ ح د ك م عن يتيمته حين تكون ق ل ي ل ة المال والجمال لاحظوا الله د ع ل ك به الاحكام للمؤمنين على ما يدري في ن ف و ز ه ق ا م و ا ي و د ر ك م لما ك ت القوليتي م ج م ي ل ة و غ ن ي ة كات زوجها و ت مقصودها ف المرء و ا ل ن ف ق ة ل م ا تجدونها قرينه المال وقرينه الجمال ترغبون ع ن الزواج بها فكات زوجها كاتسمح ي ه ا هذا ظلم وهذا كيف ب م ك ي ا ل ي هذا لا يقبله الله ولا ح ظ و ا ل ه ا مجرد ن ي ة ولا يطلع عليها إ ل ا الله ا م كنت س و ء الوصي او الولي لماذا ت س و ج ت هذه ا ل ي ت ي م ة يقول لك واتبغى نشتريها ب ا غ ى نغطيها او خائف وبخارف عليها اللهم اطلع عليك ولذلك علي. يقول تعالى وان ت ف د و ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ف ق و ل لها ا ن و ا عبد الله وجوده ب أ ن ه م ش ك ي ن احس بها ك ب ي ا ه وابقى و صبايره وانا اصطنع لها ابها وكذا وراء عجباه ه بمالية ق بمالها ي وجمالها ك ديالك وحبيب ديالك ا ن صديق وحبيب و ز ي ي لا و د ن ا ك ن ح ت ر ما ا ب ع ض ب ن ت ي وما بغيت نخلاف المشاكل هذه ا ل ز و ج ي ة وما بغيت نزوج هل ا ش يحسن يكون مني ي ا د دين احسن منه ولذلك ح ك م ة الله في د ي ن ي الحنيف مبني ع ل العقيده ل أ ن ه لا يضبط ا ل إ ن س ا ن إ ل ا رب ا ل إ ن س ا ن كذلك بشر كده و تباشر ليه لانك ن ت بتنفي الحركات ا ل خ ا ر ج ي ة و م كنت ل د ا خ ل ي و ما عرفت ولد ما تعرف لاني ف ق ولا كراهيه ولا حسن ولا حب ولا بغض ولا م و د ة ولا عدد تعرف وين ما ي ك خ ل لانه أ م ر قلبي و القلب لا يعلم حقيقته إ ل ا الله ذكرت ذلك لا السر الله صارح أراها أريد أن بأي شيء يكون عند تقوم على والخفاء عنده جهر لا يخفى عليه شيء وليس هناك سر يخفى عن الله و أ س ر و ا قولكم أ و يجهروا به انه عليم اذا تصدون ر و ا ولا عندك اي واحده ق ض ي ر ة ق ايمان إ ي قضيه أ خ ل ا ق وقضيه رجاء في ر ح م ة الله وقضيه خوف من عذابه هذا هو الذي يجعلك ت ع د ي ل ولا ت ظ ل م ولا تعتدي على ا ل ز و ج ة ولا على ا ل أ و ل ا د ولا على غيرها ما اذا ما كنش إ ي م ا ن وما كنش عقيده ما يضربك ما شرع ولا ق ا ل ق نعيا ونحضيك إ ذ ا كنت حضيره ما عندنا ما نحضره ولا يحضره يقول العوام حد الله سبحانه و تعالى حد الله هو أ ن ه كل ما يدري ي ك و ن في علمه و ت ع ا ل ى و يدري على ب ص ر و على سمعيه ولكن يمهل و لا يدري يعني ف ن ه أ ن ي ن ت ح و ا من ر غ ب في مالها وجمالها من يتم النساء إ ل ا ب ا ل ق ص إ ن ا ع ج ب ت بمالها وجمالها ا ق ص ط في حقها عديل ق ص والعدل أ ع ط ي ا ح ك ا كسير النساء من أ ج ل رغبتهم عنهن إ ن كنا قليلات المال والجمال إ م ا رغب ف م ر ة و ا ل ل قبل م ر ة رغب ف م ر ة تهني م د تزوج ل ل ج م ي ل ة و ا ل غ ن ي ة و ا ل فقره ولا ا قله جمال صافي يخرج بابواز ع ن ت ه ا علاش ما قدها لا تضع فيها ل ه وما ق د ه لازم ا ز د ه ما غيت ن د ك حرقت مع واحد ولا ا ح ت وحده وغلبك ما كاسيت وخش ي ه ا النصر صافي ما خلي يجيب الله يجيب الله ر ز ق ه وقال ابن عباس وسعيد بن زبير وقتاده السدي كانت العرب تتحرج في اموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فكانوا يتزوجون العشر فاكثر عشرات العيال في رباع فنزلت هذه ا ل آ ي ه في ذلك العرب كان عدسهم ما كنتش تزوج رباع عشرات من يوم احداشر ث م ا ن ي زينه في ن د و ق ه ا يعني عنده مجموعه ن د ف ر ي ق ديال الكره وكيد دي هو ا ل ح ك ا ي والدنيا هني هاي الجنه عادي قال هؤلاء رضي الله عنهم قالوا كانت العرب ت ت ح ر ج في أ م و اموال ل ي ا ة خ ا ف من ا م م في أ ا ل ي ت ا م ة ولا تتحرجوا في ا ل ع د ل بين النساء كانهم يخافوا ي أ خ ذ و ا اموال ل ك ن ف و ا اليتيم ط ب مزبوك و ا ما عندها、مزهور. ما عندها ما ر ا ما عندها ولكنهم ل ة مهانة أنها لدرجة ا ي خ ا ف ل ا يأخذ م ا ل يضموا ت ب ا ش ر ة كي يدير ع د م ي د خ ل ليه م ن ا ل ب ا ب يدخل الاليتيمة بغيشنا المالية كل لا من ما نافذة تغنظر أنا ن أ ز وقال ج أنتزوج بها بها أي و ا ونقصناها النفاقة ونقصناها الله هذه في في الصدر فأنزل الله هذه الأ... هذه الآية ل ك ر ي م ة وإن خفتم ألا في فانفحوا ما من خفتم في تقصرتم اليتام ألا طاب لكم مثنى ه نزلت في قريش كان الرجل يتزوج ا ل ع ش ر فأكثر ع ش ر ف أ ك ث ر ف إ ذ ا ضاق ماله عن إ ن ف ا ق ه ن اخذ مال يتيمته فتزوج منه الرجل ينضاق ماله المال ألاك ولم ملقمين عشر ويتزوجه عنده على وينفقه ليتيمه فأكثر فرق كي زوجته يأخذ به به على إ ن ما عندنا لي دفع ل ي ه ا هو المدافع هو الراعي وهو الديب صغير الديب ك ي ا ل ع ا ل غ ن م يمكن أ د و ا ء الديب قاعد ربي أ و ديان ع ا ر م اخوتك و ح س و م ا وارهابنا ل إ من نوع ا خ ر ي ما ت ز ر ح ه م ما تعبدهم علاش عيش ن ت وياهم شو بغيرهم يعني ونخلصك وسرعه ي ا وفرتك ح ل ق نيه يوفق لكن ا د ي ز ل واحد مدد بل فيه ش خ ر ي ف بزل طرعيه وياكلوك فينو جلا ويخدم معك ت ر و ه و ل أ ن ا ل ط ب ك يغلب التطبوع طبعا في ا ل إ ن س ا ن ان ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا إ ذ ا مسه ش ر جزوعا و إ ذ ا مسه الخير منوعا طبيعه ف ل ا س ا ن اذا ما ك ا ن إ ي م ا ن قوي و ت ر ب ي ة و ت ز ك ي ة و أ د ا ب و أ خ ل ا ق و م ر ا ق ب ة الله عز وجل يشعر بها يزلق يزلق, يزلق, يزلق في ا ل م ع ص ي ة وفي الظلم والاعتداء إ ذ ا هذا كان مني كتب وهذا طبع يغلط الطبوع قالوا ش ي كل مربي شقطيط صغير ي ف ق ي شيء عالي لكي يقرا عنده شقطيط مربي ي ق ل لك كلاش يربي ق ب الطيور يدخل قبل الكلاب الاخر لماذا ي ك ص غ ي ر ا ل ط ي كان صغير ا لدرجه ان يقطيع ت د ب مع عالمك لان العالم, يك العالم يكتب و ي ق ر أ ويقرا ويكتب ي ك ت ب ويشمع ويجيب الشمع ة و ي ح ل قطيع فوق راسه و ي ق ر أ ه و القنديل القطيع هو ا ل ق ن د ي والقطيع غير المحسن لانه ي ق د م ه التربيه بان صاحبوره ي ق ر أ يد ا ل و ا لها ذكرها سمعت يدك التربيه وطبعت وربيت حتى ا ص ي قد سمعت لها ل م ع ت س ع ت سمعت سمعت سمعت ك م ع ت سمعت سمعت سمعت سمعت س م سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت س ع ت ه و ر ب ي ت ه ح ت ى م ع ل سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت س م ل ا سمعت سمعت سمعت س ل ع ت سمعت سمعت سمعت سمعت م ع ت سمعت سمعت س م قال له لا ل يقول ا ما ا ص لكم كيش فكن ربي يدي ن على د تتفرج قال له لا قط قط. واحد تتفرج ا فار جاب ب ليه قال ط ي شد شمعه فوق ر و ا له يقرأ وقطيت غير شاف الفار و يطيح شمعه لا ط ي تتفرج قال اشي النصر له يقول لك بيع يقلب ط و ش ا ل د ي ن يمكن ان يكون ربه يبقى يتعالى غنم كذلك المجرم يمكن ان يكون ولي أ و و ص ي على يتعالى ابدا إ ن ه مجرم لا يعرف الله ولا يعرف ا ل آ خ ر ة ولا يرجو ر ح م ة ولا يخاف عاده يعني بحيث التبديب الغنم هل يرعى ل يلدي؟ تعرفين كنت أنه قال ل ودي احضر كل فرس ن في ق ط ر عنا الغنم فقط تاسف الدين وخكيبك فقط تاسف ا ل غ ن م ز ي ا ن يعرف مكلة وخكيبك د و د م م ل ي ف ق ا ل و ا ل س ي د ف الدين أخا ل ا ك و ر ي لو خ ا لما ي ف ت ك ل ي شيء ب ي فقط لما تاسف بها ما ش ي ك ي ب ك على ا ل ر أ ي ك ي ب ك على ع د م ه وما اكثر الدعاء ف ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة مع ا ل أ س ف الشديد فصار بعضهم ي أ ك ل و بعضا وصرنا نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا من عيب سوانا هل ر أ ي ت ذئبا ي أ ك ل ذئبا انما ي أ ك ل و بعضنا أ و قوينا ع ي ا ن أ و أ ق و ا ن ع ي ا ن هل ر أ ي ت ذئبا ياكل ذئبا إ ن م ا ي أ ك ل أ ق و ا ن ا عيال ا ل ا خ و ة ي أ ك ل عيال والضعيف الله أ ك ب ر إ ذ ن وقال مجاهد لهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ذ م المرسلين رضي الله عنهم ا ل آ ي ة تحذير في ا ل آ ي ة أ و ا ل آ ي ة نفسها تحذير من الزينه وذلك أ ن ه م كانوا يتحرجون من أ ك ل أ م و ا ل اليتامى ولا يتحرجون من الزنا يعني خيف الزوج ا ل ي ت ي م ا لا يمشي ي أ ك ل مالها وكيمشي اذني و م ا ي ت ز و ج و فنههم الله عز وجل عن الزنا وقال كما خفتم ي أ ن لا تقسطوا في اليتامى فخافوا من الزنا الذي يخاف من أ ن ي أ ك ل أ م و ا ل اليتامى فهو متعبد رجل صالح مع هذا انه يخاف من ان الزنا ل ز ن الزنا ج ر ي م ة ق ب ي ح ة و س ي ئ ة قال تعالى فيها ولا تقربوا سبيلة الزنا و انه كان ن ا و ح د ه و س ا ح س ن و غ ي ر ه م ا ا إن ل آ ي ة ن ا س خ ة لما كان في ا ل ز ا ه ل ي ة وفي أ و ل ا ل إ س ل ا م من أ ن للرجل أ ن يتزوج من الحرائر ما شاء فقصرتهن ا ل آ ي ة على أ ر ب ع ة إ ذ ا ل م ي س ت ف د من ا ل آ ي ة انها ن ا س خ ة لما كان قبل ا ل إ س ل ا م وفي ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م كان الرجل يتزوج ما شاء من الحرائر حدا جزء، ثلاثة، أربعة، أخم ساعة، أثراف تبتاش تبتاش تبتاش فجاءت ي يريد ل و لكي يسه لحد شخص ذ ا ل آ ي ة ن ا س خ ة لما فوق ا ل أ ر ب ع ة ومبيحه للاربعه ا كذلك من من هذه الآية و فما ي الخوف خ ف وإن ت تقفطوا اليتامة اختلف د و ف ه ن ا كما رأينا في الخوف السابق في الآيات السابقة في في فمنهم من قال ايقنتم فان ي ل ف ف ق ة ايقنتم ل ل ب ا وانكح ما ان ظننتم ظننتم يعني وإن أن لا ت ق ص ط و ا في اليتان تغير ظنيت معنى ظنيت خائف بمجرد الخوف والظن اترك الزواج ب ا ل ي ت ي م ة واقبل على الزواج بغيرها اما القول فيما طاب لكم لحظه الله عز وجل خ ا ل ان خفتم الا تقصدوا في اليتامى ف ن ك ح و ا ما طاب لكم منه لماذا لم يقول سبحانه وتعالى وهو يخاطب ا ل آ د م ي ي ن لماذا لم يقول ل أ ن ك ح و ا من طابت لكم من ا ل ن ا ء ومن تستعمل للعاقل وما تستعمل في الا ل ع ا ق ل لا تقل ما وما ق ا ل في من قال بعض العلماء أ ن ما ومن يردان أ و تردان متعاقبتين أ و متعاقبتين احيانا من تقوم مقاما وما تقوم مقاما أ من وما حينما تطلق في حق العاقل يقصد بها من وهي وارده في ا ل ق ر آ ن في السنة وفي ا ل س ن ة وفي ا ل أ ش ع ا ر وفي النصر عند العرب قد يتعاقبان قال تعالى في ص و ر ة الشمس والشمس وضحاها ا ل ش م س و والقمر إ ذ ا تلاها والنهار إ ذ ا زلاها والليل إ ذ ا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها المقصود بما هنا والسماء وما بناها يعني السماء ومن بناها ا ل ذ ي بناها هو الله و ا ل أ ر ض وما طحاها والذي طحاها هو الله ونفس وما سواها والذي سواها هو الله ثم قال فمنهم من يمشي في آ ي ة اخرى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربعه اذكروا ماذا الحيوانات الحيوانات غير عاقله استعمل الله عز وجل من مكان ن ا وهي تستعمل للعاقل ويقصد سبحانه وتعالى فمنهم ما يمشي على بطنه ومنهم ما يمشي على رجلين ومنهم ما يمشي على أ ر ب ع ة حيوانات ي ل ب الزواحف ك ي يجرلي كلي عنده عنده أربعة ل ا كنت ي ل ب ط ن ا ه والدجاج والطيور ك م ن و ا على قدمين و ص ا ئ ب الحيوانات ا ل أ خ ر ى ا ل س د ي ا ت وغيرها تمشي على أ ر ب ع ة خ ص وقال ص ا السديات و البصريون ما تقع للنعوت هذا م ع ن ا ه آ خ ر وزميل كذلك وفعلا ن أ ق و ا م الاخر تقع للنعوث ب ا ل م ع ن ى فانكحوا الطيب من النساء مشي النساء فانكحوا المنعوث ب ا ل ط ي ب و ب ة مشي اي م ر ا ه اي ن ك ح و ا النساء الحلائل الطيبات ا ل ع ز ي ف ا ت النقيات الطاهرات المحصنات ليس هناك اي ك امراه تتعدد السلام لانه لا يوجد ا ا ل عقله ة ت في الشارع و ي ز ي شارع؟ و ا ل ع ق ل ة لا تتبعون نفوسهم واهوائهم لا تتبعون ا ل إ ي م ا ن والعقل وهواك يكون وراء عقلك أ م ا إ ذ ا كان هواك أ م ا م عقلك ضللت واضللت وشقيت حينما ت س ت ه ي نفسك شيئا ما اعرضه على في قلبك لايمان يعني ف ي قلبك والاسم ما حاك في نفسك و ك ر ي ت ا ن يطلعانه الناس تشتي قلبك وخدم عقلك إ ذ ا كان حلالا طيبا ً ف أ ق ب ل عليه ولبي الشهوه ما استطعت و إ ل ا فلا هذا هو العاقل معنى عاقل ل ي ع ن د ي ه نفس ولا ه ه و ا لا يضبط هواه ونفسه حينما تمن نفسك إ ل ى ا م ر أ ة م ع ي ن ة أ و الى ف ت ا ة م ع ي ن ة وترغب فيها النفس ت ر غ ب و أ ن تتمتع ت بها في الحرام تقول دي انا ما ق ض على ز و ا ل وما ق ض على تعدد والمصير ما توفقش ي ما عندي في نديرها ولكن أ ح ب ه ا و أ ر ي د التمتع بها إن عمال ما فلوسهم النفس برها العقرب بالزفعية كتحولت الظروف الضرورة صعيبه مضار ونوض مشقة المشاكين الغيسي عشان ي ا ل ي نزير ض ا قاسية بو من شاكين ل ض ر ر و ة إذن كان ما ز و ا ما كان ما كان مصاب النساء ما النساء ج من من تعدد على أقبل خبث ل ز ي ن ة العقل كي يقول لا لا ولا ت ق ر ب ا ل ز ن ا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا ما ف ي ا ل ز ه ر ي و ا ل س ي ل ا ن والسيله ما ف ي ا ل إ ع د ا ء و ا خ ت ل ا ا ل ا ن س ا ء و أ ب ن ا ء الزنا و ا ل أ م ر ا ء والفقر والعدم في الدنيا وفي الاخره والنفس حينما تهوى ي ق و ل العقل الحي الضمير الحي الذي تربى وتزكى ب ا ل إ س ل ا م قول الشاعر نون الهوان من الهوى م ح ذ و ف ة ف إ ذ ا هويت لقيت هوانا الاقل يقول النفس نون الهوان هوان الهوان والذل نون من الهوى م ح ذ و ف ة وفق به الهوان الهوى غن فاذا هويت لقيت هوان اذ ا ردب لك ان تكون نفسك امام عقلك وهذه ا ل آ ي ه الكريمه قيل ف ي ه ا كذلك في قوله تعالى فهذا الميم نفسه ما قال القرطبي رحمه الله أجبع المسلمون على أن على المسلمون لم يخف القسط في له أن ينكح أكثر من、واحدة. يعني خ ف في القسط اليتامة واحدة له ينكح ي من أن أكثر قال لا مفهوم ل ل آ ي ة أ ي ما عندهش مفهوم وهذا مفهوم الاصولي للعلماء الاصولي ل ما عندهش مفهوم يقول لي ما عندهش, عندهش معنى لا ا ل آ ي ة ع ن د ه ا منطوق و ع ن د ه ا مفهوم ا م ن ط ق هو ا ل ل ي خ ا ف ان لا ي ق ص ط في اليتامى فلينكح ما طابلهم من نساء مثنى وثلاثه و ر ب ا هذا منطق ا ل آ ي ة كيف قلتكم في أ و ل ك ل م ة منطق ا ي ة كيف ب ل ك هو لخاسطه ل ي ولم ا خ ا ف و ا منها قالك هذه ا ل آ ي ة لا مفهومه لا شنو مفهومه ا ل آ ي ه مفهومه خالفه يعني يعني من لم ي خ ا ف ان لا ي ق ص ط في اليتامى فلا ي ن ك ح ما طاب من المسح لا مثنى ولا ث ل ا ث ة ولا روح قالت ما عندك مفهوم ما عندك مفهوم و المفهوم كان مفهوم وافقا و مخالفه و هذا الذي تحدث عنه و مفهوم و خ ا ل ف ه مفهوم و ا ف ق ه كقول تعالى فلا تقل و لهما وفين وفين هي ك ل م ة ص د الزور يعني ايش نفيه على ا ل أ م ر بمعنى أ و ف ي ع ل ض ا ر لمن اعطت الجار ثروفهم ن موافقه ل ى ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة هو أ ن ه لا تنهرهما ولا تسبهما لا تسبهما ولا تلعنهما ولا تضربهما ثروفهم موافقه ا ل ت ب ي ر بالادنى على ا ل أ ع ل ى هذه ا ل ا ي ة ما عندك م م خ ا ل ف ة يعني ليس شرطا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتع... تعدد الزوجات أ ن تكون احتياجك يتيمات وخشيت أ ن لا ت ق ص ط فيهم لا عندك ي ت ي م ة ولا م ا ع ن د ك ي ت ي م ة عندك م ر أ ة ولا عندك جوز ما دمت قادرا على العدل ولا تخاف الظلم والجور فانكح ما طاب لك من النساء م ث ل ى و ث ل ا ث ة وربع وما دمت قادرا على ذلك ا ل ق د ر ة والعدل أ س ا س ي ا ن وشرطان مهمان في ت ع د د الزوجات وقوله تعالى مثنى وثلاثه ورباع يعني يا وحده فعندك و ح د ة أ و مثنى يعني اثنتين أ و ثلاث أ و أ ر ب ع بعض الجهال ممن لا يعتد بقوله قالوا المقصود بمثنى و ث ل ا ث ة وربع ا ج ا ل ي م ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قالوا ب أ ن مثنى هي جوز وثلاثه هي ث ل ا ث ة وربع هي ربعه وقالوا جوز زائد ث ل ا ث ة هي خ م س ة وربعه ي تسعود واستدلوا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي عظمته تسع نسوه وهذا كلام ما انزل أ الله به من سلطه اللغه العربيه ولا يقبله العرب والفصحاء من العرب لان الله عز وجل الله خاطب العرب بافصح اللغات لو كان المقصود بهذا التعبير تسعه لقال فنكحوا تسع نسوه مما طاب لكم وما عدل عن التسعه بمثنى وثلاثه وربع حجواء ب غ ي ث كله خذ عشرات درام ه في ذاك الصندوق وتصومها في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة عباده تقول لي خذ عشرات درام ق ل ه خ د درهمين و ث ل ا ث ة د ر ا ه ي ن و أ ر ب ع ة د ر ا ه ي ن ودرهم ويهديلوا ل س ن ه سواء كل عشرات سنه مفكنا ه و ا ل ت و ب يقوليه ا س ع و د و ق ا ل ي ه م ث ن ا و ز ل ا ز ه وربعه هذه ما يقلعش تا البشر عاتق ل ا الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن في بغير م ق ب و ا ل ق ر آ ن فيه جوانع الكالي إ ن تضل تعالى يعني لا يقبل ولا يرضى وهو يخاطب أ ف ص ح العرب بلسانه أ ن يعبر لهم بتعبير لا يقبل نوبه هم ي ر ض و الله ا لو ق ل ل و ا مثنى واتلات واربع معناه تسعه ن ق ا ل و ا لو قال تسعان لفهمنا ولا علمنا م ق ص و د من ذلك إذن هو اما ق واحده او اثنتين أ و ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع مجد السعود واما قد ت زواج ر س و ل صلى الله عليه وسلم ب أ ك ث ر من أ ر ب ع أ و موته وفي عصمته تسع نسوى هذا من ا ل أ ح ك ا م ا ل خ ا ص ة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه فيها أ و ج ب الله عليه اشياء لم يجبها علينا واحل له أ ش ي ا ء لم يحلها لنا ونهى عن أ ش ي ا ء م ينها نزل ع ن ا إ ذ ن هذه من ا ل خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أ ن المقصود من م ث ن ى وثلاثه ورباع هو ر ب ع أن ل ا ي ت ز ا و ز ه ا الرجل وهي نسخ لما كان ع ل ى العرب في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م هو ما ورد في س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن أ م ي ة ثق في وقد أ س ل م و تحته عشر ن س و ة اختر منهن أ ر ب ع ا الصحابي ا ل ز ل ي ل اسلم و ا في عصمتها صلى الله ع ي ل قالوا اختر منهن أ ر ب ع ا يعني اختار ا ر ب ع ه واطلق الباقي هذا الدليل الذي يبين م ص ي ب ا ل آ ي ة وكذلك قال صلى ثماني الله عليه وسلم الحارث بن قيس الذي أ س ل م وعنده ثمان ي نسله ا ل ل ثمانيه ة جملة عشر اتناشت خمس الله وسلم وقصه ا ل م ر أ ة التي شكت زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أ ج ا ب به كعب لاشد وسبق أ ن ذكرتها تلك الصحابي التي جاءت تشكو من ذلك الصحابي قتل يا أ م ي ر المؤمنين زوجي يقوم الليل ويصوم النهار قال له و نعم الرجل ذ ا ك الله خيرا رجل طيب هذا و ع م ر ا ض ه ا و ع و س كرتها عليه قال ل ا نعم الرجل جزاك الله خيرني انك ت ش ك ر ه الله يجزيك بخير لما راغيناك و م د ت ورحمه جات في حالها وقال له أ ذ كعب الاشدي يا أ ن ي ا ل م ؤ م ن إ ن ه ا تشكوك زوجها قال له ادعوها وعيط ل ا قال له, له ما دام تعلمت بانها تشكو زوجها تقضي بينهما أ ن ا ما فهمتشي ء فقال له دعا زوجها قال زوجها ايش قال ل انت ما قصق مني و ك ت س م ن ا سمعني بزوجه فعندي وفين حقوقها فكيف ت ض ر عليه ن يمكن يشوف المبررات ودراع ق ر ت السور في ا ل ق ر آ ن وهود واخوات وها وكذا وخلعت من الاخره وعذاب القبر ودخول النار و س م ح ت في ا ل م ر ا ء وبيجمل مجمل له قال قال الدراق الحق انا له له الله وجل مجدية تكوى اعطاك عز أ ن تتزوج أ ر ب ع نسوه فاعطها ل ي ل ة بيومها من أ ر ب ع ليال ك أ ن ك قد تزوجت أ ر ب ع ا تقضي ثلاث ليال مع ا ل أ خ ر ي ا ت وليلتها الرابعه ة الليلة الرابعة أعطيها وخين بسقين واخفعينها بانية في、الإكلة. بغي وثلاثة صائم ونزل الإكل الله بأمول فره تتقرب ترى سرعجوا لهم حدد. تعطي كل ذي حق ق ا وفي بضع احدكم صدقه إ ذ ا جمعت زوجتك ف أ ن ت تتصدق بصدقه والصدقه بعشر أ م ث ا ل ه ا ل أ ن ك بذلك ت ح س ن ا ل س ك و ت ح س ن ه ا وتعطيها حقها و ت أ خ ذ نفسك حقها ويقول ذلك سببا ً في النسل الذي قال في صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فاني مباهي بكم الامم م و إذن يوم القيامه ه ا قل قسي ب و وفطر وكل تمتعوا من حرم زينة الله التي أخرج و ا ل هي ا ل ذ ي ن امنوا في ا ل ح ي ا ة الدنيا خالصه يوم الخيام لا ر ا ب ا ن ي في ا ل إ س ل ا م اتزوجوا اتمتعوا و ل د و ربي وزير ا ل س ي ا ر ة والدار والعماره ولكن كل ذلك في ط ا ع ة الله هذا هو ا ل أ ع د و الدنيا ق ن ط ر ة إ ل ى الاخره يعني املكها وحذاري أ ن تملكك قدها وحذاري أ ن تقودك اجعلها في يديك ولا اجعلها في قلبك وابتغي فيما اتاك الله الظهر ا ل آ خ ر ة ولا تنس نصيبك من الدنيا و أ ح س ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ك أ ت د و ن ماذا فعل أ م ا ل م ؤ م ن ي ن لما سمع هذا الحكم أ و ل ا لذكاء ذلك الصحابي الذي فهم ب أ ن الزوج تسكت زوجها و ت ن ي ا لفطنته وذكائه ورجحان عقله في عدله في حكمه بين أمهم الزوجتي و فقال <سؤال> له اعطيها نهار مربعيه لان الله سالك يقول ف ل ك ي حمى طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه واربع اعطيها نهار وخذت يمتي زي ل ي م ر ي ويمنح قاش تشكيك ف ر ا ف ر ف ق ي ت الاخرى لانه قل له ا ل د ي ها ب أ ن ن ي تزوجت أ ر ب ع ا اي جيك نهار هواتفك ونية من ورغينا يدوش أبلغ العمل الزبع لي وما قال النوصة هذا ج لا ي س فيها اذن فان خفتم الا تعديلوا فواحده ا ص ل ن النيه ت ب ا ي ك شكو الفرقه ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاثه وارضاء ف إ ن خفتم الا تعديلوا فواحده أ و ما ملكت ا م ا ن ك ما ملكت إ ي م ا ن ك م هو ا ل إ ي م ا ن ا ل أ م ن ل م ك ي ش ت ر ي ه ا ا ل إ ن س ا ن أ و كت... تكون في نصيبه في الغنائم ق ت م ة الغنائم وتصير في ملكه له أ ن يتمتع بها كما يتمتع بزوجته ا ل آ ن هذا النوع القتل نحن لو قانت ي ي م و ا ح د ة ياجوز لا ييمه يا اثنين ييمه ث ل ا ث ة ييمه ا ر ب ع ة و ن سرتم الا تعدلوا ف و ا ح د و ه ذ ا ف و ا ح د ل ك ن في الاصل هذه مثنى يعني ل ك ن ا واحده ق ل ن ا ان ك ن ت تصوروا مثنى فستكونوا ح د ة إ ذ ا الاصل في الزواج هي و ا ح د ة ولكن لو كان ش ا ك ل ظروفك او ح ا ج ة من جهاتك أ و من جهات الزوجه الى آ خ ر ه و أ ر د ت أ ن تعدد وخفت أ ن لا ت ق ص د في اليتامى ف ن ك م ا ط ا غ ل ك م وثلاثة. ومن بعد ف إ ن خيرتم الا تعديلوا بين الاثنتين و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة ف و ا ح د ة أ و م ا ل ك ه ا ي م ا ن ح نحن الان ف و ا ح د ة م ا ل ك ه ايمانكما ن ن ل ى خير المعركه و ا ح د ة قد و ا ح د ة خ ص ى ا ل إ ب ن و خ ص ى ا ل ض و ف تتوفر فيك وفي زوجتك و خ ص ا ل أ س ب ا ب والدوافع التي س أ ب ي ن ه ا إ ن شاء الله عز وجل قال الضحاك المفسرين في الم يعني ا ل ل ا ت ع ذ ي في الميل و ا ل م ح ب ة والجماع و ا ل ع ش ر ة والقسم بين الزوجات ا ل أ ر ب ع والثلاث والاثنتين كواحده فمنع من ا ل ز ي ا د ة التي تؤدي إ ل ى ترك العدل في القسم وحسن ا ل ع ش ر ة و ذ ل ك دليل على وجوب ذلك دليل على وجوب العدل في ا ل ع ش ر ة والقسم و ا ل ن ف ق ة و ا ل ز ي ا ر ة والمبيت بين الزوجات في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة لقوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا ي فاعدلوا على الاثنتين والثلاث و ا ل أ ر ب ع من هنا يتبين الا العدل من زوجه واجب والذي خاف من ضياع الواجب وتضييع الواجب والتفريط في جنب الله و أ ن يقع في ظلم الزوجات فواحده ل أ ن ه ا ا ل ع ص ل وقرئت هذه ا ل آ ي ة فواحده نحن عندنا فواحده وفي ر و ا ي ة فواحده هل فواحده يعني ف إ ن خفتم أ ل ا تقسطوا في اليتامى التقدير فانكحوا و ا ح د ة افعول به هنا في ق ر ا ء ة الرفع ي ف و ا ح د ة بالرفع أ ي ف و ا ح د ة فيها ك ف ا ي ة تقدير ف و ا ح د ة فيها ك ف ا ي ة أ و ف و ا ح د ة ك ا ف ي ة جمله إ س م ي ه م س ت د ف ه اللي خ ا ف يكفي و ا ح د ة يكتفي ب و ا ح د ة ف و ا ح د ة ك ا ف ي ة وقوله تعال ذلك أ د ن ى ا ل لا تعولوا اي ذلك أ ق ر ب إ ل ى ان لا تميلوا عن الحق وتجور فالوحيد اعلاه الاخذت لا الظلم وتعتدي ا وتجور وتعول ع ا ل يعول في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بمعنى جار وظلم ومال عال الميزان بمعنى أ و عالت ك ف ة الميزان بمعنى مال ذلك أ د ن ى يعني أ ق ر ب إ ل ى العدل و إ ل ى القسط و إ ل ى عدم الظلم هي أ ن تكتفي ب ا و ا ح د ه لقد ش ع ل ضعيف في شخصيته في جسده في قوته في ماله في كلامه في ح ا ل ة ه ا ج ت م ا ع ي ة في جميع ا ل أ م و ر التي تضعفه وعجز أ و خاف أو تيقان من وعدم العدل والقسط في بواحدة ذلك يعني الاكتباء ب ا ل و ا ح د ة أ د ن ا الا ت ع و د أ الا ت ز و ر أ ا ل ا ت ظ ل م و أ ن ل ا ت م ل فتعاقب هذا المقصود عند جمهور الفقهاء الشافعي رحمه الله هو الوحيد الذي ر أ ى معنى آ خ ر خ ل ا ف لهذا الراجح هو قول جمهور زمهور العلماء قال الشفيعي رحمه, رحمه الله المقصود بقوله الا ت ع و ل و ي الا ترى ع ي ا ل ع ي ا ل يعني ل ا ت ع و ل ا ل م ش ه و ر والا ت ز و ر و ت ص غ ي م و وقال هنا الشفيعي رحمه الله وحده وهذا لا يصح عند جمهور الفقاح فاللغويه الا تعولوا ع ي ا ل ك الشيء إ م م ا ا ل ا ف الا ل ه ق ل المقصود ألا تكسر ع يكسر ا ل يعني إذا تزوجت ن ن ت ي أو ثلاثة أو ثلاثة أو أ ثلاثة ثلاثة ب عيالكم ة ك ر ع ي أو والثلاثين والثربائين ويقل وتصير اللي وولد وولد وولد وولد. هدو هدو مالك مالك عشرين يجد تربيه يجد يعني عندك تكلهم يضيق نفق من الذين خافوا ع ي ل ة ا ل ع ي ل ة ي ا ل ف ق ا ل ع ي ل ة ي الفقر إذن وهذا تنسب حديد الناس الناس اذا كانت ن ف ب مع هذه الحملات تحديد الناس وتنظيم الناس عدم ت ل ت ع ج ي ل ا ل إ و ج ي بزاف إ ذ ا خفت ا ل ا ئ ك ث ر عيالك فكتفي ب و ا ح د و ا ر ض ع ه للزمهور خ ص و ص العلماء ا ل م ا ل ك ي ة قال الثعلبي وما قال هذا غيره تاشيره احد مقر الكلام وقال غيره من العلماء هذا لا يصح لا يصح هذا الكلام اختموا لي اخواني بهذه ا ل ق ص ة و أ ت ر ك دواعي التعدد و ا ل ح ك م ة من التعدد بادر التاصيل ب ي التعدد والقصد من التعدد في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وكيف وردت بين خوفين ت ع د د و بين خوفين ح ص ة م ق ب ل ة إ ن شاء الله نتحدث عن الدواعي والحكم والاشرار والعلاقه ما ورد في الشرعي بين ما ورد في الشرع وما ورد في م د و ن ة ا ل ا س ر ة ا ل ج د ي د ة ا ل م ع د ل ة قيل ان المهدي أحد الخلفاء قال للخيزران زوجته ي ا مشهوره اريد ان اتزوج وكانت بكتاب اي بنكاح كانت زوجها قال لها بغي متزوج علي و هذا امير فقالت له لا يحل لك ان تتزوج علي قال بلى قالت له بيني وبينك من شئت قالت لسوف لي بغيت من العلماء والفقهاء نتخذ ا حكم بيننا يعد لبيني و ب ي ن ك واش من اخذ زوجه لي ولا لا ل ح ض و ا هذا عنده ع ل ا ق ة بما طرئ من تهديف المدونه المدونه الحمد لله لم تحرم حلالا ولم تحل حراما كما ورد في خطاب أ م ي ر المؤمنين نصره الله وحفظه قتل بيني وبينك من شئت ه قال أ ت ر ض ي ن ا ل سفيان و الثوري وكان من العلماء ا ل ع ز ي ز أ فقال ي ة ان أ ر ض ا ه أ ر ض ا ت هي ارضاه هو قال إ ن أ م الرشيد يقول العالم لك ف ق خير يقول الزوج إ ن أ م الرشيد ليزوجته تزعم ه انه لا يحل لي أ ن أ ت ز و ج عليها وقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ث ل ا ث وربع ثم ش ك ت فقاله سفيان الثوري رحمه الله أ ت م م ا ل آ ي ة يريد قوله تعالى ف إ ن خفتم الا تعدلوا فواحدا قال ا ل إ م ا م الثوري رحمه الله وانت لا تعدلوا فامر له بعشره الاف درهم فابى ان يقبلها هذا الاميز أ م م ي ز ن كانت ك ش النزوج ا ل بجمال ة لها قال لن ت ح ك ش ي لشي فيها نسوري عالم منعليا عليها تعالى من وثنى وثنى وثنى وربع تحكموا قال ما قال الله قال لفركحوا له له ما تزوج نسائين طاب الآية فواحدة خفتم قالوا انك لا ت ع د ي ن قالوا انت لا تعديل ن عوثاني وشف ا م امر الأبكية له ب ع ش ر ة آ ل ا ف برد على في جرعته وصدقه والتزامه بكتاب ربه و س ن ة نبيه و ش و ف عهدتين وراع ذ ك ر من هذا فرفضها ولم يقبلها اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لك الحمد و ت ى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد على حمدنا اياك وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اللهم السنا فوق الارض وتحت الارض ولا تفضحنا يوم العرض عليك واعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ا ج ع ل ه القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا واجعله شاهدا لنا لا علينا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اغثنا انك على كل شيء قدير اللهم أ ل ف بين قلوب ا ل أ ز و ا ج و أ ل ف بين قلوب أ ف ر ا د ا ل أ س ر كلها يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين واجمع شملنا ويسر أ م و ر ن ا ووحد كلمتنا ورص صفوفنا واطرد الشيطان من بيننا يا قوي يا عزيز يا سميع يا مجيب اللهم لاجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يا غفور يا رحيم ارحمنا برحمتك اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ ص غ ر ن ا وما أ ع ل ن ا وما أ ن ت اعلم به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها